قد قامت الصلاه ة قَدْ قامت الصلاة الله م ت ا ص ا ا ة ل ل اكبر الله اكبر لا اله الا الله استووا اقيموا س ت و و ا أ صفوفكم وتراصوا الله موسوعه ا ل ل ن ا ب ا ل م ي للعلوم ر ي ا ل ي ا ل س ل ا ل م ي ن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 ا ل ل ه أكبر سمع ا ل ل ه ل م ن حمد ربنا الله أكبر اكبر ل ل ه أ الله اكبر, الله أكبر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 ومن ََ يعمل ََْْ مثقال ََِْ ذ ر و ٍ شر َ و يرها َ